الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر هو الإرشاد والدلاله على الخير والمعروف كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع وأمر به والنهي عن المنكر الناهي الزجر والمنع من الشر. والمنكر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 والنهي عن المنكر النهي الزجر والمنع من الشر والمنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو الأمر المهم الذي افتعث الله له للنبيين أجمعين ولو طوي بساطه واهمل علمه وعمله لتعطلت النبوه اي ما جاء به الانبياء وضمحلت الديانه وعمت الفتره وفشت الضلاله وشاعت الجهاله واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد هلكوا في الدين ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد يوم القيامه يوم التقابل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن الواجبات الكفائيه قال الله تعالى <تصفيق> ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ففي الآية بيان الإيجاب فإن قول الله تعالى ولتكن أمر ولتكن منكم أمر وظاهر الأمر للإيجاب وقد علق الله الفلاح على ذلك ففيها أن الفلاح منوط بالأمر بالمعروف أنها منكر إذ حصر قال وأولئك هم المفلحون فحصر الفلاح في أولئك وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخر وإذا ولذلك لم يقل الله تبارك وتعالى كونوا كلكم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بل قال ولتكن منكم أمة فإنه مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين يعني مثال نحن حوالي 15 وفي واحد مثلا يقع في منكر أو في لا يحسن الوضوء أو أي شيء فواحد مننا تقدم وقال له هذا خطأ وهذا صواب وأمره نهاية لذلك لا يلزم كل واحد مننا أن يتقدم فيأمر وإنه فهذا الواحد الذي تقدم يعني قام بالواجه ورفع الحرج عن البقية فلو نظرنا إلى المنكر كلنا وتركناه ولم يتقدم أثم الكل كما قال وإذا إذا لم يكن لهم عذر، فمهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين واختص الفلاح بالقائمين وإن تقعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج أي الإث كافة القادرين عليه لا ما لم يكن لهم أخر. وقال تعالى وهذا الأمر في تفصيل هذا الأمر في تفصيل يعني ليس معناه ان انت ليس عليك أمر ولا نهي لأن في ناس تقوم بالأمر والنهي لأن قد يوجد منكر ولا يقدر على انكاره إلا انت أو لا يوجد من ينكره إلا انت فيتعين عليك انكاره وهذه الضابط يعني تتضح ولكن في هذا الموضوع كتب مفصلة يحسن الرجوع إليها لأنه موضوع مهم وهو هنا يعني يشير إليه ويذكر أهم عناصره ومتطلبات قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب امه قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الآية فيها باء زائده كده؟ هنا فيها باء في الطباعة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين فلم يشهد الله عز وجل لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف وأنه يعلمه يعني الكفر الشيء يعني تغطيته وستره يعني سيجازون عليه يوم القيامة خيرا ولن يضيع عليه يأتي يوم القيامة محضرا ولا ينسى وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة فوصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر فالذي هجر الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين الموصوفين في الآية يعني هذا مدح لهذه الفئة من المؤمنين أو هذه الصفة, هذه الصفة التي تميز أهل الإباءة ولذلك تجد المتدينين هم الذين يأمرون بالمعروف فأنهون عن المنكر أما عامة الناس قل ان تجد منهم ذلك ولذلك مثلا وتكن منكم امه يعني فئه او جماعه هي جماعه الايمان جماعه التدين جماعه الملتزمين هم بالنسبه للمجتمع فئه بس لا لا المغرب فأنت وقال تعالى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 فهذا غاية التشكيد إذ علل أو جعل من أسباب استحقاقهم للعنة تركهم النهي عن المنكر وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فبين أهم ما يميز هذه الأمة وأهم أسباب هذه الخيرية أنهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك العالم كله يخاف من أمة الإسلام بسبب قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الدعوة إلى الإسلام امر باعظم معروف والنهي عن الكفر نهي عن أقبح وأكبر منكر فهذا ما يميز أمة الإسلام وأما النصارى اللي يسمون مبشرين فهم يبشرون بالنار ويأمرون بالمنكر وأنهون عن المعروف ويأمرون بأقبح منكر وأشنع منكر وهو الشرك بالله ونسبة الولد إلى الله وتعالى وأنهون عن على التوحيد عليهم العائن الله المتتابع و. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين أنهم كانوا به خير امه أخرجت للناس وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. تقصت إيه؟ أصحاب السبت. آه القرية التي كانت حضره البحر. الذين اعتدوا في السبت. إنما أصحاب السبت فقط. يباين. القرية التي كانت حضره البحر. الذين اعتدوا في السبت. طب هم كانوا كم فريق؟ ثلاث الآية ذكرت كم؟ اثنين. سكرت عن إيه؟ المهمل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فأنجى الله الآمرين والناهين النهين عن السوء وأخذ الظالمين بعذاب بئيس فالظالمون هم الذين اعتدوا والفئة التي سكتت وأنكرت على المنكرين لما تعذون قوما اللهم هم سكت الله عنهم فلا ندري أهم الحق بالناجين أم الحقوا بالهالكين أم أن السكوت عنهم إهمال لهم كما اهملوا الأمر بالمعروف عن المنكر ففي هذا تخويف قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني الموقف من المنكر أن يغير فورا أن يغير فورا في الحال ويزال فهذا ما يناسبه اليد فإن لم يستطع لعدة أسباب يعني الأسباب كثيرة يعني فبلسانه لا يتركه حتى ينكره يقول هذا منكر أط الله، فإلا استطع الكلام فلا بد أن ينكره بقلبه، فترتيب القلب ليس الثالث وإنما ترتيب الأول، إنما في الإزالة يقول يبقى القلب كما هو، إن أنت لما تشوف منكر لابد أن تنكره بقلبك، ثم ترى أنت تستطيع أن تزيله بيدك أو بلسانك، وإن لم تستطع فيظل إنكار القلب بقائما. وذلك اضعف الإيمان أي عدم انكار المنكر باليد وباللسان والاقتصار على الانكار بالقلب ذلك اضعف الإيمان وايضا ان الترتيب لا يشترط ان تزيل المنكر باليد اولا فان لم يزل فباللسان وانما ان زال باللسان اولا إنزال باللسان أولاً، فهذا هو الترتيب. فإن لم يزل، فتزيله باليد إن استطاع فالذي ذكر ذكر في الحديث اليد أولاً، لأن المنكر لو يعني بالصفة العامة شيء يحتاج إلى إزالة إلى عمل، فاا فاليد تدخل فيه. يعني هذا من باب الواقعية في مسألة تصور المنكر. أما من ناحية ترتيب الحدث إنسان لما يرى منكر ينكره بلسانه، وقبل اللسان أنكره القلب فيبقى أنت لو رتبت الحديث ستقول فلينكره بقلبه وبلسانه وبيده يعني لو في منكر أزيل باليد يبقى تجد الترتيب إلى هذه الثلاثة أنك أنكرته بقلبك ثم بينت أنه منكر بلسانك وأنكرت المنكر فحتى لو واحد يشرب خمر وانت تستطيع أن تزيل هذا المنكر تقول هذا حرام وأنكرته بقلبك أولا فتقول هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وتأخذ الخمر وتكبه وتغريقه فدل هذا الحديث على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه أما إنكار القلب فلابد منه ومن إنكار القلب مفارقة المنكر فالإنسان لا يظل في المكان الذي فيه المنكر مع الإنكار بالقلب وإنما يجب عليه أن يفارقه فإن لم يستطع المفارقه يقول يعني يفارق شعوريا يعني ينعزل عنه بأي شيء مثلا زي واحد اللي راكب مثلا السائق لا يريد تغيير المنكر هو مضطر للركوب سواء كان في طائرة أو في كذا ممكن يشغل نفسه بشيء من المعروف أما البقاء مع المنكر يعني بذلك لا تشارك أصحاب الأفراح الذين يحدثون فيها المنكرات مهما كان وإنما تعتزل المنكر فإذا لم ينكر القلب دل على ذهاب الإيمان منه وسمع سمع ابن مسعود رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر يعرف بقلبه فيعرف يعني يميز ان هذا منكر وهذا معروف والإنكار باليد واللسان يكون بحسب الطاقة أما معرفة المعروف والمنكر بالقلب ففرض لا يسقط عن أحد يعني أعتقد أن هذا معروف فيحبه هذا منكر فينكره لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كار يعني ذا مثل ما في التلفزيون وحدث في الشارع في, المحلات, في يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ولا تستطيع كما قال ابن مسعود يوشك من عاش منكم وابن مسعود رضي الله عنه أتي الحكمة يعني هذا كلام يقول في ما يأتي من الزمان يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كارف وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية فإن كان يعني هو ممكن يكون متعلق بالسماع، ممكن يكون متعلق بالخبر يعني واحد ياتيك يقول المكان الفلاني فيه منكر كذا نعم انما المقصود يعني يقصد ايه لا تتجسس على الناس لا تتجسس على الناس ولا تتعمد التحسس على امر المنكر يعني لا تنصت او تتسمع او تتجسس حتى تعلم إذا كان هؤلاء القوم يفعلون منكرا أم لا يعني هذا ليس مطلوب شرعا و... ولا تحمد عواقب فإذا كان مستورا فلم يره ولكن علم به فالراجح أنه لا يتعرض له وأنه لا يفتش عما استراب به قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا فقال نهان الله عن التجسس يعني قل له ده في واحد يعني في البيت أو في مكان مغلق وعمال يشرق خط فليس له أن يذهب فيطرق الباب ويفعل أما إذا علم أن هذا المكان ده مسائل للسلطان وهذا فيه تفصيل يعني هذا المكان للفواحش أو للخمر أو لكذا فهذا يجب على السلطان أن يزيله وأما قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها فأضعف الإيمان معناه أن في فيه أقوى والأقوى اللي هو ترتب عليه الفعل الانكار باللسان أو باليد فمعنى ذلك هذا هذه الزيادة في الإيمان بسبب زيادة العمل فاضع في الايمان هو الاقتصار على انكار القلب لان ليس معه انكار باللسان ولا باليد فاذا اضيف اليه انكار باللسان واليد زاد الايمان ويدل على ان من خصال الايمان من فعلها كان افضل ممن تركها عجزا لان إنما العمل بالنيات ولكن النيه لها اجر والعمل له اجر واحد نوي حج نوي يعتبر ليس كمثل من اعتمر فعلا وحج فعلا إذا توفر الإخلاص في الجميع يبتنه يزيد عليه العمل واللي نوي قيم الليل ورحت عليه نوم يأخذ أجر القيام ولكنه لو قام يكون أجر أعظم وهذا له علاقة بالمضاعفات وعليه بسرعة بتضعيف الأجر وزيادته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي وهي لا تصلي مأمورة أنها لا تصلي في هذه الحالة وعلى الرغم من ذلك هذا نقص في الإيمان وعلى الرغم أن المانع ليس منها ولكنها من كان يصلي في هذا الوقت لا يستوي بمن لا يصلي حتى لو كان هناك عذر وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه، وان كان معذورا في طبّه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده، ثم لا ولا يستجاب لكم. هذا ما حدث في البلاد العربية والدول الإسلامية. ياتي الحاكم الظالم الطاغي والناس تسكت يعني الناس الان كثير من الناس ممكن يكون ايه عايز القلق ده ينتهي على اي حد يعني لا يهم امر الدين يعني هو يشعر بقلق وعنده استعداد ان هذا القلق ينتهي على اي وجه ليبراليين علمانيين او علمانيين إسلاميين المهم خلصونا لأنه حس أن مصالحه الدنيوية متعطلة فهذا من أشد الأمور في انتشار المنكر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكلنا الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لا تدعوناه ولا يستجاب لكم فالعذاب ألوان منها تسليط الظالم والضرائب الظالمة يعني فرض الضرائب والقوانين الظالمة ومنها تسلط العدو وأن تسلط عليك عدو ومنها أنك لا تستطيع أن تفعل معروفا أو تتدين ممكن الناس تؤذيه. كل هذا من عواقب ترك الأمر بالمعروف فمن الذي جعل القذافي يعني طاغية جبارا ومن الذي جعل بشار ومن قبله أباه جبارا طغية سكوت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الذين اوصلوهم إلى هذه الفرعان <تصفيق> أوه. أوه. لو واحد يجهر بالمنكر كما قال أخونا الحبيب واحد يشرب خمرة جهاره حد ويبلغ دلازم. آه يبلغ آه يبلغ السلطه, يبلغ السلطة لإزالة هذا الموج اه يأتي هذا الامر حسب النص نفسه الشباب المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم حديث الموجود في الكتاب في الصحيح البخاري رقم 2686 إنما في رواية أخرى في البخاري أيضا رقم 2493 هو اختار هذه الرواية ربما لبعض التفاصيل فيها إنما الرواية الأخرى مثل القائم في حدود الله والواقع فيها هذه الروايه مثل المدهن وليس المداهن والمدهن والمداهن واحد المدهن هو المداهن وهو المحاب فما الفرق بين القائم في حدود الله والمدهن أو المداهن القائم أي الذي قام على الحد بمنع من اراد أن يتعدى أو يتجاوز المداهن وهو المحاب الذي حاب فلإن المسألة في الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم فإن أخذوا على يديه هذا القائد وإن تركوه يبقى هذا هو المحاب فلذلك جاء الحديث بالروايتين يقول مثل المداهن في حدود الله يبقى المداهن هنا المحاب والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فاسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تاذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجواه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم فهذا واضح ان السكوت على المنكر في هلاك الجميل وان تغيير المنكر وأنكاره في نجاة الجميل هذا أمر واضح في غاية الوضوح وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعل ويفعلون ما لا يؤمر فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خارج فهذه المجاهدة على حسب الاستطاعه والمجاهدة بالقلب لازمة ولا بد ومعنى المجاهدة بالقلب إن الإنسان بيشعر بالغضب لله ويعلم أن هذا منكر ولا يرضى عنه وليس معناه السكوت ويبقى خلي في حال خليك في حالة كريا بس ماشي انكار خليك حالك يعني سيبه يعني انشغل بنفسك إنما انكار القلب لأن إنكر القلب لما تأتي فئة تنكر باللسان يبقى لها أنصار وهم المنكرون بالقلب تنكر باليد يبقى لها أنصار إن الذي أوصله ورده إلى الاقتصار على الإنكار بالقلب عدم الاستطاع وبقي الإنكار بالقلب فإذا وجدت فئة تريد أن تقيم المعروف وأن تزيل المنكر تجد هؤلاء المنكرين بالقلب أنصار لها أما اللي خليه فيحلو ده يخليه في حاله على طول لأنه يؤثر مصلحته. وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث يعني في غاية الجمال بفائدة عظيمة. قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه بعقبه يعني لو تخيلنا مثلا ميكروباص في 14 راكب وفي 3 يعني عايزين يسمعوا اغاني واحداشر واحد يعني يعرفوا ان هذا امر منكر فلو سكتوا على الثلاثه او على واحد منهم يعمهم الاثم أنا بضرب ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم هؤلاء القوم أعز وأكثر من أهل العصيان من فسق ثم لم يغيروه لان ما الذي يمنعهم من تغييره هم أعز وأكثر هم أقوى وأكثر وأعز فكيف يتركوا المنكر فلو تركوه فلم يغيروه ينتشر ويقوى أهل المنكر ويزداد أهل المنكر ويتجرأ الناس عنهم ولذلك الجهر بالمعصية أشد لأنه بيجرئ الناس على المعصية إيه اللي خلى الشباب يدخل سجاير الشباب اللي بيدخل سجاير يعني في شاب يخطر لا يخطر على باله إنه هو يشغل لا يخطر على باله إيه اللي يخليه شب سجاير اللي بيشوفه بيشوف الشاب الآخر يجهر بالتدخين فيتعلم منه فالجهر بالمعصية ينشر المعصية ويكثر من عدد العصاة والفسق أما الإنكار فبيقلص المعصية ويكثر عدد مطعين ويجعل الإهانة على العصر ويقول من هم الآمرون بالمعروف هنا يغلط فريقا من الناس فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي متاولا قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم انفسكم يفهمها ان عليك اصلاح نفسك ولا شان لك بغيرك انت مالك عايز يفهمك كده هذا ليس معنى الآية انما معنى الايه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يعني احيانا انت بتتاسف وتتحسر حتى يصل بك الامر ان انت اللي هتضر نفسك فلعلك باخع نفسك على أثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني تقتل نفسك أسفا عليه هذا غير مطلوب بالمرة فيقول عليك نفسك تتأسف تتأثر هذا يعني على نفسك أن تحمل نفسك على المعروف وتنهى عن المنكر وتحرص على مصلحتها أما أنك تأمر الناس وتنهاهه فلا يستجيبه فليس عليك ليس عليك لأن هذا لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله ما فعلوا ولو جي واحد يفهم هذه الآية لو شاء الله ما فعلوا